Thank you. me wa سيتي العشله وسيتي ليا كلمه تفرق وبكيتيني اش بصفقتي على الكلام انا اللي حكيتك كذبتيني سيتي العشله وسيتي ليا كلمه تفرق وبكيتيني تيني بعدو ينكرتي حبي وا سي فاجوتي دو طابار خليتيني تاوف في قلبي تمنيت غير بلك ندير الطاب تيني بعدو ينكرتي حبي وا سقوط ماني حالف ماركي ونهربت بقات لي عيشه ونصرط فابوسي وكان نقول نشرب مي في الليل ديك السعفان راني حالف ماركي ونهربت بقات لي عيشه ونصرط فابوسي هي واللي مالونه ويقفي الحب في ديك السعاد لاش نقول له امور يعطي قلب اهل الصدعهه مش فه هي واللي مالونه ويقفي الحب في ديك السعاد احكي بك كذبتيني سيف العشرة وسيتيني والكل بس نتفرقوا بكيتيني